ونبدأ بأول هذه المجالس وهو توحيد الله في الاستغافة والاستعانة والدعاء والرد على الدعاة إلى الاستغافة بالمخلوق قضية الاستغافة بغير الله يختصر إبطالها في آيتين من كتاب الله الآية الأولى في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين فالآية تنص بوضوح على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين الآية الثانية وهي في سورة غافر فادعوا الله مخلصين له الدين وهذه الآية تنص بوضوح على أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده فمن أين للبعض التفريق؟ لماذا يجب إخلاص العبادة لله ولا يجب الإخلاص في الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء والعبادة شيئا واحدا فقال الدعاء هو العبادة وجاءت آية أخرى وجمعت شرك العبادة والدعاء في نص واحد وهو قوله تعالى كذلك في سورة غافر قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وآية أخرى صرحت بحرمة دعاء غير الله وذلك في سورة الجن قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أيها المسلم احتط لدينك فإن الله عز وجل لن يقول لك يوم القيامة لماذا لم تستغف بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موته وكما أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث وإلا لا تسمى صلاة فكذلك العبادة يشترط لها التوحيد والإخلاص وإلا لا تسمى عبادة والمسألة جد خطيرة وهي مسألة تتعلق بالشرك ومسألة الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول سبحانه في آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أتركب المخاطرة في دينك بما يعرضك للحرمان من الجنة ويدخلك في نار لا خروج بعدها لقد كان العلماء يأخذون بالأحوط في مسائل الفقه فلماذا لا تأخذ بالأحوط في مسائل العقيدة كدعاء غير الله الذي لا أعلم نوعا من الشرك ورد فيه الزجر والتحذير في القرآن من هذا الفعل وهو دعاء غير الله عز وجل والله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وقطع أسبابه وذرائعه صغيرة كانت أو كبيرة ولو كان الشيك روضيا جاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله لدن قل ما شاء الله وحده وسئل صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله لدن وهو خلقك قال الشيخ ملا علي, علي قال أي أن تجعل لله نظيراً في دعائك وعبادتك في دعائك وعبادتك ملقاة المفاتيح شرح مشترك مصابيك مجرد الأول صفحة 12 مصر محققة ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحالف بغير الله لأنه شرك مع أن الحالف ليس عابلاً للمحلوف به من دون الله ونهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر مع أن المصلي في هذين الوقتين لا يرضى أن يشارك عبال الشمس في شركهم لله عز وجل فكيف بعد ذلك يأذن بدعاء أنوات وكيف لا يثبت عن واحد من أصحابه أنه استغاف به بالرغم من المحن والشبائل والقحط والفتن التي تعرضوا لها أفلا جاءوا إلى قبره وسألوه أن يستسكي لهم أو أن يفصل بينهم فيما اختلف فيه لذلك احذر أيها الأخ المسلم من الذين يضعون السمى في الدسم يسمون الشركة والاستغاثة بغير الله توسلا قد بدلوا اللغة كما بدلوا الشريعة يستعملون ألفاظا شرعية ويجعلونها طعما حيث يفرغونها من معناها الشرعي ويختارون لها معاني من عندهم لذا كان من الواجب الاعتناء بالألفاظ الشرعية ومعرفة معانيها حتى لا تختلط المفاهيم ويتمكن المبصدون من التلبيس وهم وإن زعموا أن استغاثتهم توسلا فليس الأمر بأمنيهم إذ تبديل الألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئا فإن العبرة بالحقائق لا بالتسنيات فالصلف الصالح ترك التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته بالإجماع كما في قصة القحط عن عمر حيث قال اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا تركوا التوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم فكيف يعقد أن يستغيثوا به بعد موته ولهذا حكى ابن حجر الهيتمي إجماع الحنابلة على أن من يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا ذكر ذلك في الإعلام بقواطع الإسلام صفحة 95 وهذه الفتوى من كتب الحنابلة في كتاب الفروع المجلد السادس صفحة 165 وكتاب الإنصاف لمرداوي المجلد العاشر صفحة 327 وكذلك راية المنتهى المرعي المجلد الثالث 355 والإخناع وشبحه مجلد الرابع صفحة 100 ولم يعترض الهيتمي على هذا الإجماع بل أقره وأورده مستحسنا له فكيف أجاد التوصل بنبي صلى الله عليه وسلم في حاشيته على إضاح المناسك للنووي وحكى الحافظ بن عن أحمد أنه كان يدعو فيقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصمه عن المسألة لغيرك ذكره الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم من الصحياتين وهذا السبتي الابن ينقل عن القماح شعرا يقول فيه فاضرع إلى الله الكريم ولا تسهل بشرا فليس سواه كاشف الضر طبقات السبتي محققة مجلد التاسع 92 وكذلك قال الزبيدي وقبيح بذوي الإيمان أن ينزل حاجتهم بغير الله تعالى مع علمهم بوحدانيته وانفراده بربوبيته وهم يسمعون قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ذكر ذلك في اتحاف السادة المتقين المجلد التاسع رعية 98 وكذلك انظر مجلد الخامس 117 وذكر أبو حامد الغزلي أن إبراهيم الخواص قرأ قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت ثم قال إبراهيم ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله إحياء علوم الدين في المجلد الرابع بـ 244 وأجحاء في المتقين في المجلد التاسع بـ 399 وإذا كانت الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم جائزة فلماذا نوضح النصارى الذين يستغيثون بالمسيح وبياريام أليس هذا إقرارا منا بجواز قول النصارى يا مسيح يا مريم أو قول الشيعة يا حسين يا صاحب الزمان لا فرقة بين يا محمد يا عبد القادر وبين يا مسيح يا مريم يا حسين لقد قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقال سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يمسعه ذلك هو الضلال البعيد وهل يمكن لنبي صلى الله عليه وسلم سماع أدعية الآلاف في وقت واحد فلو قدر أن هناك ألفا في مصر يسألونه صلى الله عليه وسلم وألفا في أندونيسيا وألفا في الصين كلهم يستغيثون به فهل يستطيع استيعاب كل أدايتهم في وقت واحد مهما كثر عددهم واختلفت أمكانتهم إن قلت نعم فقد زعمتم أنهبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله سمع عن سمع وأضفتم إليه العلم المطلق والسمع المطلق وجعلتموه شريكا مع الله في قوله ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وجعلتم كل مقبور مستحقا صفات سميع مصير مجيب كاشف إن النبي لبي تدعونه مع الله لجلب النفع ودفع الضر كان هو يتوجه إلى الله وحده لذلك ورسول الله قدوتنا هو يتوجه إلى الله وهؤلاء يتوجهون إليه ما وافقه من يجعمون محبته صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره الله تعالى أن يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ويوم أن يحال بينه صلى الله عليه وسلم وبين أناس عند الحوض يقول أصيحابي أصيحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك متفقا عليه فيدل على أنه لم يكن على علم بالتفاصيل ما كان يدري لأمته وهذا عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل وكان قد قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تدعون من دون الله فهذه مله ابراهيم وهؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس ان الناس قرجموا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فلم يستغيثوا برجال الغيب ولا بالأولياء لكشف المأزق هذه ملة إبراهيم أما الاستغافة بغير الله فهذه ليست ملة إبراهيم وإنما هي ملة أبيه آذر قال الطحوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات في دعاء الأحياء منفعة للأموات ثم قال والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات فصارت عند هؤلاء هكذا وكأن الطحوي يقول هكذا وفي دعاء الأموات منفعة للأولياء والأولياء يقضون الحاجات ويستجيبون الدعوات هكذا يدعون الميت ويدعون الحي الذي لا يموت والآن إلى المناقشة القرآنية حول الاستغافة بغير الله فالقرآن يحكم بيننا وأول آيات الله عز وجل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن فقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله عز وجل وأي مخالفة أعظم من أن يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم فيأتي من يقول بل يستجيبون لكم يسمعون دعاءكم ثم يقول الله عز وجل وهم عن دعائهم غافلون فيقول البعض بأنهم ليسوا غافلين وإنما القول بأنهم غافلون طعنوا فيهم الآية الثانية قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل قال الحافظ بن حجر وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين ويتمسحون بصورته مجلد 8 صفحة وروا ابن جرير في تفسير هذه الآية قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى ابن محمد ابن قيس أن يغوف ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال أي إبليس إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر كان يستسقون بهم فعبدوهم لم يكون يستسقون كاستثقاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يأتون إليه فيطلبون منهم الدعاء فيدعوا لهم كما نص على ذلك صحيح البخاري إذا راجعتم كتاب الاستسقاء وغيرهم الكتب الحديث وإنما كان يستسقون بهم وهم أموات الآية الثابتة قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة عن مجاهد قال كان رجل صالح يلط السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره تفسير الطبر المجلد 17 صفحة 66 ولا يزالوا كثيرون يجهلون أن أصنام مشركي الأمس ما هي إلا رموز تذكارية للصالحين وأنهم ما عبدوا أصناما لمجرد حبهم للحجر والحديد وإنما عبدوا الصالحين الذين صورت الأصنام بصورهم الآية الرابعة قوله تعالى وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ فحكم على من دعا غيره بغاية الضلال ولم يستفي من الضلالة من يدعون الأنبياء والأولياء الآية الخامسة قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم وشركاؤكم فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ما كانت عبادتكم لنا فكفى بالله شهيدا بينما وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي كنا موتى لا نسمع وَلا نعلم بعبادتكم لنا كما قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشركهم الآية الثالثة قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فيقول فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وفي آية أخرى سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الآية السابعة قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين والنبي صلى الله عليه وسلم عبد مثلنا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم فالنهي في هذه الآية عام عن دعاء جميع العباد كل من كان عبدا لله لا يجوز دعائه العيد الآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أنفالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لذا وجب بعد هذه الآية تخصيص الدعاء بالمعبود وحده وهذا نص واضح في أن المشركين كانوا يدعون بشرا لا أصناما الآية الثامنة قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فالأصنام والقبور تشترك في صفات الضعف فكلها لا تقدر على خلق ذبابة ولا على استعادة ما يسلبه الذباب منها ولذلك من كان لا يقدر على خلق ذبابة فلا يجوز أن يدعى من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابة وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ثم قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من فقال وقال سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل وهذا شامل للأصنام والقبور بل للأنبياء كل من لا يخرق ذبابا كل من كان بشرا مثلنا كل من لا يملك من قطمير لا يجوز أن يدعم من دون الله قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وما أملك لك من الله من شيء وأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأمر أن يقول لابنته, لابنته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا الآية التاسعة قوله تعالى والذين تلعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون هل تتحدث الآية عن بعث الأصنام إلى الحياة بعد الموت؟ الأصنام لا, لا يحل بها موت ولا بعث لأنها خارجة عن قانون الحياة والموت والبعث ولأن الشعور؟ يستعمل في من يعقل لا في أحجار إذ هي جماد لا يصح وصفه بالحياة ولا بالموت فلم يبق إلا أن الكلام متعلق بالصالحين الذين نحتف الأصنام على صورهم الآية العاشرة قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الطبري كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته فمجرد اعتقاد أن غير الله لا يخلق نفعا لا يبرئ ما الشرك بل لا بد من إخلاص التوحيد وذلك بأن يكون الدعاء لله وحده فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الله مطلقا من غير استثناء فقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله لم يقل إلا أنا يجوز ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم ما دونتم تعتقدون أن النفع والضر من الله جاذ لكم أن تسألوا غير الله وقوم إبراهيم لم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم تملك نفعا فضلا عن أن تخلقه إذ لما سألهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ما قالوا بلى تنفع وتضر ولما كان دعاء غير الله عند إبراهيم شركا قال لهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فحكم الله عليهم في هذه الآية التي تليها أن دعاء غير الله عبادة من دون الله عز وجل قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأكد ذلك في آية واحدة فقال سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني جاء البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين فدلت الآية على أن دعاء غير الله عبادة تتعارض مع الإسلام لرب العالمين هذا ولا يوجد على الأرض من يدعو من يعتقد فيه أنه لا يملك الإجابة والنفع والضر إلا أن يكون مجنونا فهل هناك عاقل يقول أغفني يا لا تملك نفع ولا ضر إلا أن يكون معتقدا فيهم التأثير وكشف الضر وتحصيل النفع اللهم كما قلنا إلا أن يكون مجنون فحينئذ لا يؤاخله الله لا على شرك أكبر ولا أصغر فالحق أنه لم يلتجئ إليهم إلا لعفقادهم فيهم النفع والضر فإنما في القلب من الاعتقاد الفاسد قد عبر عنه اللسان فصار يلهج بلداء غير الله أغفيا رفاع المدد أجيلان إلى آخر ذلك من الألفاظ الشركية التي يعلمها هؤلاء الناس الآية الحادية عشر قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هذا وهو حي فكيف وهو ميت أفيجوز أن يقال إنه كان لا يملك النفع والضر قبل موته فلما مات صار يملكهما وكيف يقول لابنته لا أملك لك من الله شيئا ثم يحف المسلمين على الاستغافة به عند قبره بعد موته أيعقل أن يقال هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم الآية الثانية عشر وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ ولا يضرك فإن فعلت فإنك إبا من الظالمين الآية الثالثة عشر والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لم يستفل الله نبيا ولا وليا فهذه الآية نص صريح على تحريم دعاء من لا يملك نفعا ولا ضرى ولا يملك نصرا وإلا فإن فعل فقد رد على أعقابه إلى الضلالة بعد إذ هداه الله كما قال تعالى قل أنا دعوه من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله ولقد ذكر الرازي كذلك أن المشركين وضعوا هذه الأصنام والأوفان على صور أنبيائهم وأكابرهم يعني صالحيهم وأوليائهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى ثم قال ونظيره أي شبيهه في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله التفسير الكبير للرازي المجلد السابع عشر صفة 59 إلى 60 وذكر التفسازاني أن شرك المشركين وقع حين مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا شرح المقاصد للتفتازاني المجلد الرابع صفحه 41 وهذا لا نؤكده دائما أن نوع شرك المشركين السابقين هو شرك هو شرك تشفع وتوسل بالصالحين ليقربوهم إلى الله زلفا وإنما يقع اليوم في نفس الفخ من لم يعرف نوع الفخ الذي نصبه الشيطان لمشركي الأمس الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء الآية الرابعة عشر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فمن لم يتفي بدعاء الله وحده لم يكن حسبه الله قال تعالى أليس الله بكاف عبده فمن لم يتفي بالله عز وجل فليس الله بكاف له وهو, يز وهو مخالف لهذه الآية ويزعم أن الله لا يكفيه ولهذا يبحث عن غيره يدعوه من دونه الآية الخامسة عشر وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله صار يعتقدون أن مريم لا تخلق نفعا ولكنهم يطلبون منها أن تشفع لهم عند الرب وتخلصهم وتقضي حوائجهم لا يقولون إنها إله ف... لكن الله حكم. بأنهم يؤلهونها لأنهم كانوا يدعونها مع الله كما في تفسير قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قال ابن عباس هم مجاهد وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم تفسير البغوي المجرد الخامس صفحة 101 نصف محققا وكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين فقد دعا من لا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله وقد اعترف الرازي بأنه ليس المراد بالآية الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام تفسير الرازي المجرد العاشر صفحة 2232 الآية السادسة عشر قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهذه صفات مشتركة بين الأصنام والقبور جمع الله بينهما في آية واحدة فقال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء وقد استذل ابن في هذه الآية على عدم سماع الأموات وأن عدم سماع الكفار فرع عن عدم أو فرع عدم سماع الموتى فتح القدير مجلب 204 طبعا دار بفكر أو 269 دار أهياء التراف وهذه الآية مفسرة بقوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن ولقد احتج مشايخ الحرفية رحمهم الله على علم سماع الموت بقصة أصحاب الكهف قال تعالى فضربنا على آبانهم في الكهف سينينا على ذا إلى قوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فهؤلاء من أولياء الله وقد أنامهم الله نوما فقيلا لا توقبهم الأصوات فلو كانوا يعلمون لكان كلامهم هذا كذبا الآية السابعة عشر قل أفتخرتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وقوله تعالى هل يسمعونكم إذ تبعون أو ينفعونكم أو يضرون فغير الله لا يقدون بشيء ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون وإذا سمعوا لا يستجيبون ولكن المخالفين للقرآن يقضون بلا يقضون بشيء ويستجبون لمن شاء بل يخرجون من قبورهم ثم يقضوا حاجات المستغيثين بهم ثم يعودون إلى قبورهم هذا هو دين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء عبادة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة راه أحمد أبو داود بإسنان صحيح وفي رواية الدعاء مخل العبادة لكن هذه الرواية التي رواه فرميريو في الدعوات ضعيفة السند فيها عبد الله ابن لهيعة ولها شاهد من حديث النعمان ابن بشير على كل حال رواية الدعاء والعبادة الصح من رواية الدعاء, الدعاء مخل العبادة وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لا يجوز للناس صرفه لغير الله مع الكراهة لأن البعض قد يقول دعاء غير الله يجوز مع الكراهة لكن كيف يكون مكروهم فقط وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هل يجوز صرف الدعاء لغير الله مع الكراهة وقد قال ابن عباس في قوله تعالى أدعوني أستجب لكم قال أفضل العبادة في الدعاء رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح ووافق الذهبي الحاكمة على صحة الحديث انظر أن استدرك المجلد الأول صفحة الرعي 91 وتفسيره هذا لغوي وشرعي علمنا إياه سيد البشر وأفصحهم صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فدل على أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ادعوني أستجب لكم فما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني عبادتي قال الطبري ايعبدوني في قولة تعالى ادعوني ايعبدوني قال القرطبي فدل على أن الدعاء هو العبادة تفسير الطبري المجلد الثالث عشر الجزء الرابع والعشرين صفحة الخمسين وكذلك تفسير القرطبي المجلد الثامن جزء خمسة صفحة ١١٤ قال الحافظ بالحجر وشذت طائفة فقالوا المراد بالدعاء في هذه الآية ترك الذنوب وأجاب الجمهور بأن الدعاء من أعظم العبادة واعتبر قول نبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كقوله في الحديث الآخر الحج عرفه فكش الباري المجلد الحادي عشر صفحة 94. فقوله تعالى إما الذين يستكبرون عن عبادتي قال السدي في هذه الآية أي يستكبرون عن دعائي قال الحافظ وضع عبادتي موضع دعائي فكش الباري المجلد الحادي عشر صفحة 95. واعترض المجولون لاستغافة بغير الله على ذلك فقالوا العبادة نهاية تغلل هكذا أثبتها علماء اللغة ويقال لهم إذا كان الشرع يعتبر دعاء قضاء الحوائج عبادة فقد ألزمكم الشرع بالوقوع في غاية التذلل يؤكد ذلك قول الحافظ ابن حجر الدعاء هو غاية التذلل فتح البالي 11.95 وأن فائدة الدعاء اظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه وقال مثل ذلك الزبيدي فخر الباري 1143 وتحف السد المنطقين 54 وقال الفخر الرازي وقال الجمهور الأعظم من العقلاء الدعاء أعظم مقامات العبادة لوامع البينات في الرازي صفحة 90 ففسر الرازي قوله تعالى وإذا سأبك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعب لهم يرشدون فقال كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدي أنت إنما تحتاج إلى الوساطة في غير وقت الدعاء أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك فأنت العبد المحتاج وأنا الإله الغني لو مع البينات 88 ونقل عن الخطابي قوله الدعاء هو العبادة أي معناه أنه أعظم العبادة وحقيقة الدعاء استمداد العبد المعونة من الله يعني يقول هذا حقيقة الدعاء أن يقول مدد يا الله التشريد الكبير مجلد الخامس صفحة 83 وهؤلاء لم, لم يفهموا من العبادة إلا الركوع والسجود ما دام الإنسان لا يسد لا يركع لغير الله فهو موحد وأن استغاف بغير الله فهم في الحقيقة يقصرون العبادة على بعض أنواعها ولا منسى أن المحبة والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والطاعة والتقوى كل ذلك عبادة لا ركوع فيها ولا سجود ورمي الجمال ليس فيه سجود ومع ذلك فهو عبادة والصيام لا سجد فيه وهو عبادة والوقوف عند عرفة ركن الحج وهو عبادة لا سجود فيها فكما أن الحج عرفة وعرفة أعظم مواقف الحج فكذلك الدعاء عبادة وهو من أعظم أنواع العبادة وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة قالوا إياك نعبد وإياك نستعين لكنهم لا يفقهون ما يكون في صلاتهم فإذا خرجوا منها قالوا إياك نعبد ونستمد يا محمد يا رفاع يا بدوي فلن تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر وإن الشرك له أعظم المنكر وقد نص الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 281 أن قوله تعالى إذا سألت فاسأل الله منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن الدعاء هو العبادة وتنى قوله تعالى بعد ذلك وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال واسأل الله من فضله ولم يأمرنا أن نسأل غيره ولم يقل وقال ربكم ادعو أنبيائي وأوليائي ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الأنبياء والأولياء بل قال إذا سألت فاسأل الله قال السبي في قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بأن هذه الآية تفيد العلم بأنه لا يستعان غير الله وأكد أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص فتاوى السبي 1-13 وكذلك أنظر طبقاته المجلد العاشر صفحة 304 نصفة محققة الآية الثامنة عشر قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال برة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضئير هذه الآية قطعت طرق الشرك كلها وسدت أبوابه أمام المشركين فإن الداعي غير الله إنما يتعلق قلبه بالقبور لما يرجو فيها من حصول منفعة أو دفع مضرة وحينئذ بد أن يكون معتقدا أن هذا الولي يملك أسباب المنفعة فنفى الله ذلك قائلا لا يملكون مثقال ذرة أو أن يكون هذا الولي المدعو شريكا مع الله فنفى الله ذلك أيضا قائلا وما لهم فيهما من شرق أو أن يكون وزيرا معاونا لله عز وجل فنفى الله ذلك وقال وما له منهم من ظهير فنن يبقى للمشرك إلا حجة واحدة يتعلق بها وهي الشفاعة فيقول هؤلاء شفاؤنا عند الله فنفى الله ذلك وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة حق يملكه الله فلا يسألها من لا يملكها ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة يوم القيامة وحتى إذا أعطي نبينا الشفاعة فإنه لا يشفع في من يشاء ولكن فيما في من يشاء الله ويأذن له الآية التاسعة عشر له دعوة للحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَن تَسْتَفْنِي الْآيَةُ مِنْ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَبِيًّا وَلَا وَلِيًّا الآية العشرون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءٍ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو متذكر مع هذه الآية قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجابت هذه الآية عن سابقتها فمن كان قريبا ومن كان متفردا بكشف الضر لا يجود الاستغافة بغيره فالموحدون أتباع الملة الحنيفية يجيبون عن قوله تعالى أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يقولون اللهم أنت وحدك الذي يجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء وما لنا من دونك من ولي ولا شفيع الآية الثانية والعشرون فدعو الله مخلصين له الدين فدعاء الله إخلاصا في الدين وإخلاص في العبادة كما قال تعالى أعبد الله مخلصا له الدين فالله سمى الدعاء دينا فمن أخلص الدعاء لله فقد أخلص له الدين والعبادة ومن دعى غيره لم يخلص له الدين ووقع في الشرك وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال سبحانه وإذا غشيهم موج كالظلر دعوا الله مخلصين له الدين والذي أمرنا أن نعبده مخلصين له الدين قال وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ هو الذي أمرنا أن ندعوه مخلصين له الدين كما قال فَادْعُوا الله مخلصين لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرْهَ الْكَافِرُオ من كره أن ندعو الله مخلصين له الدين فقد كره أن نعبد الله مخلصين له الدين وقد عرض نفسه أن يصيبه, أن يصيبه آخر هذه الآية وَلَوْ كَمِهَا الْكَافِرُونَ وقد جعل الله دعاءه وحده شرطاً لصحة الاعتقال بوحد كما قال هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين فأنتم لستم مطالبين فقط بدعاء الله فحسب بل أنتم مطالبون بالاخلاص في الدعاء فهل تدعون الله مخلصين له الدين فالدعاء صلاه انت تدعو غير الله اذا انت تصلي لغير الله وتعبد غير الله قال تعالى ولا تصلي على احد منهم ما تاب ابدا وامرنا ان ندعو لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وفي الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه رواه البخاري ومسلم قال النووي في شرح مسلم مجلد الأول 317 الصلاة هي الدعاء هذا قول جماهير أهل اللغة العربية والفقهاء وغيرهم الآن فإذا كان الدعاء هو الصلاة كما دلت عليه نصوف الكتاب والسنة فكيف جاز عند قوم دعاء غير الله؟ ولم يجد عندهم الصلاة لغير الله، مع أن الصلاة بمعنى الدعاء هذا تناقض، إذن فليجوز الصلاة لغيره أو دعاء غيره أثناء الصلاة، ولا يفرق بعد ذلك بين دعاء ودعاء، فإذا كان الدعاء صلاة وعبادة ألزمنا من يدعون غير الله أنهم يعبدون غير الله ويصلون لغير الله، فقد أمر الله عز وجل أن نعبده وحده فقال، وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قارن هذه الآية بالآية التالية في سورة الجن قل إنما أدعو ربي ولا أُشْرِكُ بِهِ أَحْدًا الآية الأولى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية الثانية قل إنما أمرت قل إنما أدعو ربي ولا أُشْرِكُ بِهِ أَحْدًا الآية في ذلك الله ربكم له الملك فإذا كان الله هو المالك وجب أن يكون هو المدعو وحده والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فإذا كانوا لا يملكون شيئا حتى القطمير أي غلاف نواف التمر وقشرتها فلماذا تدعونهم تدعون ما لا يملكونه لكم ولا يشفع أن تقولوا إنهم يملكون بإذن الله لأن الله لم يأذن أن يملك أحد معه شيئا وإلا لما قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين نتابع الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم تدبروا هذه الآيات فلا هم يملكون ولا هم يسمعون كما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون غافلون لا يعلمون ماذا يحدث حول قبورهم من دعائهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل ولذلك يقول تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذا حشر الله العباد يكون هؤلاء المدعوون من دون الله أو مع الله أعداء لأولئك الذين كانوا يدعونهم من دون الله. وتأملوا هذا الموقف العظيم يوم القيامة. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فبعد أن يفرق الله بين العابدين والمعبدين يتبرأ منهم الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل ويقولون إن كنا عن عبادتكم لغافلين وقد احتج من يجوزون دعاء غير الله عز وجل احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المشركين يوم بدر لما سأله عمر كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني هم يسمعونني أكثر منكم بمعنى أنه إذا كان أبو جهر يسمع في قبره فالأنبياء والأولياء أولى بالسماء وهذا قياس باطل والقياس أصلا باطل لا يجد استعماله في أمور التوحيد كما قال إمام المالكية حافظ المغرب وفقيهها ابن عبد البر لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام جامع بيان العلم وفضله مجرد ثاني خمسة, خمسة. قال ابن ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين وبهذا القياس الباطل يصير الأصل في كل ميت أنه يسمع هذا فهم باطل يتعارض مع قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى لو كان ما تقولونه صحيحا فما معنى قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي فعلى فرض سماعهم لن يستجيبوا ثم إن هناك رواية أخرى للحديث تضمن الزيادة الآن أي أنهم الآن يعلمون حين تبوأوا مقاعدهم كما عند البخاري الحديث 379 وهذا فيه تحديد السماع بمدة وجيزة كما في الحديث الذي يحتاجون به إن الميت لا يسمع قرع نعالم شيئيه وهو حجة عليهم فإنه إذا كان أي ميت يسمع قرع نعالم شيئيه بطل تخصيص السماع من القبر بالأنبياء والأولياء وقد نقل إلينا السلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنتم وقد تجاهلتم تفسير قتادة الذي أورده البخاري ومسلم لهذا حديث أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة البخاري ترت ألف سمائة ستة وسبعين ومسلم ألفين ثمائة وانظر الحافظ السادة المتقين مجرد العاشة ثلاثمائة وقد احتجوا أيضا بأن الحي يقرأ الميت السلام في قوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر أو قبر المسلمين السلام عليكم دار قوم المؤمنين ثم قالوا هل يلقى السلام على من لا يسمع والجواب على ذلك أنه ليس كل من خوطب يكون سامعا بالضرورة فقد خاطر عمر بن الخطاب الحجر الأسود فهل نقول أن الحجر الأسود يرد عليه أو أنه يتكلم وليس كل من سمع يكون مجيبا بالضرورة كما قال تعالى ولو سميعوا ما استجاهوا لكم فقد فسر الحافظ سلام سلام زائر المقابر السلام عليكم بمعنى أي اللهم اجعل السلام عليكم الأجوبة المهمة صفحة 24 تحقيق مأمون محمد أحمد منسوخ من مخطوطة محفوظة بذلكتر المصرية والأحناف أشد الناس في إنكار لمسألة سماع الميت فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار مجرد الثالث من عمانين أن إسماع الكافرين يوم بدر حالة خاصة جعلها الله زيادة في حسرتهم وأن سماع الميت قرع نعالم شيئيه يكون في أول الوضع في القبر فقط وهو قول العلامة الشيخ أحمد التحطاوي في حاشيته على مراقل فلاح للشرنبلالي شرح نور الإضاح باب أحكام الجنائس قال وأكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم صفحة 321 أضاف وأما السلام عليهم فحملوه على أنه دعاء لهم وليس خطابا لأن السلام إنما هو دعاء لهم بالرحمة والأمن صفحة 341 الطمع الأزهرية وقد احتجوا أيضا برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم عند المعراض واحتجوا بالحديث مررت بموسى ليلة أسر يبي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره استدل بذلك بهذا الحديث على جواز أن نسألهم وهم في قبورهم وأن موسى كان سبب تخفيف الصلاة فحصل به نفع وهو ميت ونسأل بعد ذلك هل هذا الفهم الذي فهمتموه سبقكم إليه السلف الصالح هل بنى الصحابة على هذا الحديث جواز دعاء موسى من دون الله هل سبق عن واحد منهم أنه كان يدعو موسى من دون الله أو مع الله بناء على هذا الحديد لماذا تأتون بمفاهيم جديدة لم, لم يسبقكم إليها السبب وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل فهل كان يستغيث الصحابة بجبريل أم أنهم كانوا يستغيثون ربهم فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة لماذا لم يستغيثوا بالملائكة مباشرة مع أن الله عز وجل قال إني ممدكم بألف من الملائكة ثم حياة الأنبياء في قبولهم لا ينكرها أحد وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لموسى حالة خاصة في وقت خاص فإنه لم يكن يكلم موسى في أي وقت وإنما كلمه يوم المعراج ثم إن موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف فقال ارجع إلى ربك واسأله فإن استطعتم أن يحصل لكم النفع من موسى من دون أن تسألوا موسى فقد طبقتم الحديث وإن فهمتم من ذلك ما لم يفهمه السلف الصالح فجوزتم الاستغافة بموسى بناء على الحديث فقد خالقتم الحديث بل خالفت بأحاديث وآيات أخر قال تعالى وأن المسال لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله ولكن في الحديث فوائد أخرى تجاهلتموها ومنها أن الحديث أفاذ عدو الله فوق سماواته ففي السماء السابعة فردت الصلاة خمسين ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى, إلى السماء الخامسة لقي موسى فأمره أن يرجع إلى الله فيسأله التخفيف حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أذل أرجع بين ربي وبين موسى فليس من الإنصاف أن تحتجوا بنصيب من الحديث وتعرضوا عن النصيب الآخر والمنصفون الموحدون أهل السنة لا يعلقون حكم سؤال المقبول على حياته أو موته ولكن مدار الحكم على المشروع الوارد فلا يوجد في دين الإسلام الحف على محادثة أو مطالبة أو سؤال مدفون أو ميت فالحديث حجة عليكم فلم يقل أغفنا يا موسى أو المدد على النحو الذي تفعلونه حين تقولون لغير الأنبياء مدد يا رفاعي مدد يا جيلاني أو كما رويتموه على علي بن عفمان الرفاعي خليفة أحمد الرفاعي أنه قال يا سادة من كان منكم له حاجة فليلزمني بها ومن شكى إلي سلطانه أو شيطانه أو زوجته أو ذابته أو أرضه إن كانت لا تنبت أو نخله إن كان لا يثمر أو ذابته إن كانت لا تحمل فليلزمني بها فإني مجيب له قلادة الجواهر 23 روضة الناظرين 84 جامع كرامات الاولياء المغمد الاولي 162 واذا اختلفنا في فهم النص فاننا نرجع إلى فهم الصحابة والصحابة كما قلنا لم يفهم الحديث على النحو الذي تفهمونه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وغيره من الأنبياء في السماوات على قدر منادلهم ولم يكن عاكفا عند قبر موسى والفرق كبير جدا بين الأمرين وإذا كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة فأرواح الأنبياء في أعلى عليين ولم يعرف عن السلف مخاطبة شهداء ولا أنبياء واحتج هؤلاء أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون و الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ما أجد لنا أن نسألهم مع الله فقال إذا سألت فاسأل الله ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأنبياء السابقين أحياء في قبورهم فلماذا لم يسألهم ولم يفعل صحابته شيئا من ذلك ولم يعلم أحدا من أصحابه أن يستغيثوا بنبي من الأنبياء ثم إن قوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد دلت هذه الآية على أن الأنبياء وإن كانوا أحياء فإنهم لا يعودون شهداء على قومهم لأنه قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ودعاء غير الله باطل بالنص من قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فحكم الله على كل دعاء لغيره أنه باطل فإذا كان كذلك فكيف يزعم هؤلاء الجاهلون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله لا يعني لا تسأل أحدا غير الله على معنى أن سؤال غير الله جائز مع الكراهة بدليل أن النبي لم يقل لا تسأل أحدا غير الله سبحان الله ألم يصف الدعاء عليه الصلاة والسلام بأنه عبادة الدعاء هو العبادة فكيف يجيز صلى الله عليه وسلم عبادة مع الكراهة والنفرض أن الرسول لم يقلها ألم يقلها الله فلا تدعو مع الله أحدا لا تدعو مع الله أحدا وقوله أحدا نكرة في سياق النهي وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أليس واضحا أن دعاء أحد مع الله شرك كما اقتضته هذه الآية الكريمة بكل وضوح والرسول صلى الله عليه وسلم سمى التبرك بالشجرة تأليها وشبه صلى الله عليه وسلم قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط شبه قولهم هذا بقول من قال لموسى اجعل لنا كما لهم آلها مع أنهم لم يخطر لهم أن يسددوا للشجرة أو يعبدوها وإنما قصدوا التبرك بها فتنبه أيها الأخ الموحد لهذه الفائدة فإن فيها حجة عظيمة وكذلك أصحاب الكهف هربوا من الشرك وكانوا يقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى هذن قلنا إذا انشططا وقالوا عن قومهم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي وقد سارع قومهم إلى اتخاذ قبورهم مكانا للتبرك والدعاء قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فإذا كان دعاء غير الله تأليها لغير الله كان حقيقة قولكم أجعلت المدعو واحدا شبيها بقول من قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب دعاء غير الله شرك الآية الرابعة والعشرون قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فالشرك إنما حصل بدعاء غيره معه نبيا كان أوليا قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله لدا دخل النار رواه البخاري في الجنائز 1238 وهذا تحقيق قوله تعالى وَدْعُوا إِلَى رَبِّكُ ولا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الآية الخامسة والعشرون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في أول الآية دعوا الله في آخر الآية لما نجاهم صاروا مشركين الآية السادسة والعشرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين الله عز وجل حكم على دعائهم مع الله غير الله بأنه كفر فانتهت الآية كذلك يضل الله الكافرين وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الأنعام أرعين تتكلم عن الدعاء ثم عن الشرك هذه النصوص القرآنية واضحة في أن دعاء غير الله شرك فهل أنتم منتهون الآية السابعة والعشرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا نبعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون النحل 86 فالذين قالوا إنكم لكاذبون ليس الأصنام وإنما البشر الذين تم نحت صورهم على شكل كمثيل وأصنام ودعوا من دون الله الآية في الثانية والعشرون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستذيبوا لهم ورأوا العذاب ما رأوهم ما رأوا الذين كان يدعونهم من دون الله في الدنيا وإنما رأوا العذاب فدعاء غير الله عند الله شرك يؤدي إلى حرمان الجنة وإلى الدخول في جهنم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فلماذا المجازفة وركوب المخاطر في دينكم بشرك يؤبدكم في جهنم وإذا كان دعاء الله إيمان فدعاء غير الله كفر الآية التاسعة والعشرون والما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال ابو عباس يقول لولا ايمانكم فصل المجاري المدرج 9 جزء 19 35 وذكره البخاري في كتاب الإيمان فقال عن بقوله في باب دعاؤكم ايمانكم انظر فصل باجر المدرج الاول 49 ويقول الله يوم القيامة في من كان يدعون مع الله غيره ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يظل الله الكافرين في أول الآية أينما كنتم تشركون في وسط الآية بل لم نكن ندعوه في آخر الآية يظل الله الكافرين واجتمع وصف الكفر والشرك لمن يدعو غير الله في آية واحدة فقال تعالى ذلكم <تصفيق> <فقال تعالى تصفيق> بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فهم بدعائهم غير الله يكفرون ويشركون <تصفيق> الآية الثلاثون فَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَبْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ دلت للآية على أن حكم دعائه غير الله عند الله كفرًا ومس الله على أن الكافرين يكرهون إخلاص الدعاء إليه وحده فقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فمن كره منا قصره على دعاء الله وحده فقد وافق الكفار فيما يكرهونه الآية في الواحدة والثلاثون وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه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 وَالَّذِينَ يدعون مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ثم حكم عليهم بالكفر فقال وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الرابط الوطاش فإذا كان الدعاء عبادة صار توجيه هذه العبادة لغير الله عبادة للشيطان هذه مآل دعوتهم لم يكونوا يدعون غير الله في حقيقة الأمر لا يغوث ويعوق أو نسراً إن يبعون من دونه إلا إنافا وإن يبعون إلا شيطانا مريدا النساء 117 وقد حذر الله من عبادة الشيطان فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فحق عليك أيها الموحد أن توحده فالشرك هضم لحق الله بل تشبيه ومساواة له بالمخلوقات قال تعالى الله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يحفف الذين كانوا يدعون الأولياء أنهم كانوا يشبهونهم برب العالمين فوقعوا في الغلو الذي حذرنا منه نبينا وقاله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي الإسناد صحيح فالذين يصفون الآخرين بأنهم مجسمة ومشبهة لإثباتهم صفات الله عز وجل هم في الحقيقة واقعون في التشبيه بين الله ومساواته بخلقه لأنهم يدعون غير الله مع الله فيجعلون لله نبا وهذا التشبيه وفي نهاية المطاف يقف الجميع أمام الله فيؤمر مَنْ كانوا يدعون مع الله غيره أن يدعوهم في ذاك اليوم العصيب قال تعالى وقيل دعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وفي آية أخرى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذمنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل فصلت سبع هل لحظتم كثرة الآيات التي تتكلم عن دعاء غير الله كيف وصمت من يدعون غير الله بكفر وبشرك وضلال عظيم هل يليق بنا بعد ذلك تجاهل كل هذه الآيات إذا ترين ذلك فاعلم أن هؤلاء لا يختلفون مع المشركين الأوائل إلا من حيث, إنكار من حيث إنكار أهل زماننا أنهم يعبدون غير الله في حين كان المشركون الأوائل يقرون أن دعاءهم لغير الله عبادة لغيره قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحي الميت ولكنهم كانوا مع ذلك يتخذون من دون الله آلهة يدعونها لتكون وسيطا وشفيعا لهم عند الله قال تعالى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَا أُنَا عِندَ الله لذلك بقوا مشركين ولم ينفعهم إيمانهم بأنه لا خالق ولا رازق غير الله قال الطبري في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أنذاذا وأنتم تعلمون قال كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته تفسير الطبري مجلد الأول مئة وحال أكثر أهل الأرض خلط عبادة في الله بعبادة في غيره هذه العبادة التي ما خلق الله البشر إلا من أجلها أن يعبدوه وحده قال تعالى وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولكن حال أكثرهم أنه لا يؤمن بالله إلا بعد أن يخلط عبادة الله بعبادة غيره فيشركون مع الله أثناء عبادتهم لله أثناء إيمانهم لله كما قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال الطبري وإيمانهم بالله هو قولهم الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحينا وإشراقهم هو جعلهم لله شريكا في عبادته ودعائه فلا يخلصون له في الطلب منه وحده وبنحو هذا قال أهل التأويل هذا قول الطبري ثم روى مثل ذلك على ابن عباس وعكلمة ومجاهد وعامل وقتادة وعطاء وجمع قال قتادة لا تسأل أحد من المشركين من ربك إلا ويقول ربي الله وهو يشرك في ذلك وقال الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك وقال ابن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك المشركون كان يقولون لبيك لا شريك لك لكنهم يضيفون إلا شريكا هو ذا كتنبيته وما ملك تفسير الطبري مجلد 13 صفحه 50 والدر المنثور مجلد 420 للسيوطي وقال لو عابدين الحرافي في حاشيته إن الوفنية لا ينكرون الصانع تعالى واحتج بقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ومع هذا غن من لم يعرف الجاهليه أن المشركين ما داموا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه لا خالق مع الله فلا يزالون موحدين ولهذا لم ينفعهم إذ أشركوا بالله أن يجيبوا بأن خالق الكون, الكون هو الله فإن إبليس يعلم أن الله هو الخالق هو الرازق وحده وهذا بالطبع لا ينفعه وكانوا إذا مسهم الضر في البحر أو وقعوا في شدة لجؤ إلى الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ولن يكونوا يعتقدون أن أصنامهم هي الخالقة قال تعالى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 يخالفون لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله كلمة إخلاص ولا, ولا بد أن يوافقها عمل الإخلاص ولا ينفع مع عمل الشرك كلمة الإخلاص ولقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أقواما من هذه الأمة سينحقون بالمشركين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتحق أقوام من أمة بالمشركين ويعبدون الأوثان راه أبو داود بإستاذ صحيح والنضرب بثالة يوضح مخالفة هؤلاء للشرع والعقل أنت تعلم مثلا أن زيدا غني يملك أموالا كثيرة وقد عرض عليك إذا احتجت شيئا أن تأتيه ليعطيك ما تريد فقال لك زيد سلي ما شئت من مال فإني أعطيك لكنك مع حاجتك للمال وعلمك بأن زيدا يملكه لم تذهب إليه بل ذهبت إلى عمر وهو رجل فقير لا يملك مالا فقلت له أعطني مالا يا عمر فقال لا أغني عنك شيئا لا أغني عنك من زيد شيئا إذا سألت فاسأل زيدا فأني لا أملك لك مما عند زيد شيئا فامتنعت من الذهاب إلى زيد وأصريت على الأخذ من عمر ما ليس عنده فكم تكون غبيا معاندا إذا كنت مصرا على أن تسأل عمرا ما ليس عنده باعترافه أو تصر عليه أن يطلب لك مالا من زيد وقد قال لك زيد وعمر عليك أن تسأل زيدا فقط ولما, ولما دع هؤلاء غير الله أعرضوا عن دعاء الله وحده تلجعل من علامات الصوفي الحقيقي أن لا يكون له إلى الله حاجة هذا أورده القشري في رسالته صفحة 82 ما هي علامات الصوفي الحقيقي قال أن لا يكون له إلى الله حاجة وكذلك قال أن لا يسأل الله الجنة ولا يستعيد به من النار صفحة 82 وكذلك صفحة 125 وجعلوا سؤال الله أقل المنازل وترك سؤاله أعظم المنازل فزعم القشاري أن السنة المبتدئين منطلقة بالدعاء المبتدئين والسنة المتحققين خرست عن ذلك وزعم أن عبد الله بن المبارك قال ما دعوت الله منذ الخمسين سنة ولا أريد أن يدعو لي أحد الرسالة القشارية صفحة 121 أهذا كلام يقوله أحد عنده دينا وعقل واحتجوا بأن ابن عمر خذرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليه فقال يا محمد وزعم أن بعض المحرفين حذفوا يا النداء من كتاب الأدب المفرد بالبخاري ولكن ذكر الشيخ عبدالباصل فخوري مفتي بيروت الرواية وضبطها بدون يا النداء وهذا الموافق لرواية سفيان هنا إشكالات حول أقل مصداقية هذه الرواية لا يجود تجاوزها الأول التحقق من النسخة المخطوطة هل تضمنت لغة نذاء؟ الثاني صحة السند إلى ابن عمر وأن يكون متواترا بحسب الاشتراف الأشعري لطبول الرواية في العقائد ثالثا أن هناك روايتين متضادتين إحداهما تتضمن يا النذاء والأخرى لا تتضمنها فيجب الترجيح بين الروايتين قبل المسارعة إلى احتجاج بواحدة منها بحسن ما النفوس الرابع مخالفة هذه الرواية للقرآن قال تعالى فلا تدعو مع الله أحد ومخالفتها للسنة قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله بل مخالفة لقول الصحابة فإن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال لا تسأل أحدا غير الله انظر حيث الأولياء المجلد الثاني 194 وسير علامة النبلاء المجلد الرابع الرحيم 63 وعلى فرض الصحة سند هذه الرواية لابن عمر فإن الصحابية وقوله وفعله يجب أن يكون مقيدا بموافقة قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وقال الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طعتني عليكم فلا نترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل جمهور الصحابة لفعل فرد منهم هذا إذا ثبت عنه ذلك بسلام صحيح فهد أن يا النداء دعاء لغير الله فماذا قال رب ابن عمر ورسول ابن عمر وابن عبد الله ابن عمر لقد قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال صلى الله عليه وسلم إذا فألت فأسأل الله وهذه الآيات والأحاديث أصح سندا من رواية ابن عمر ولا يترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقول ابن عمر إلا متحيز عديم الإنصاف مفضل لكلام غير الله ورسوله على كلام الله ورسوله ومثل هذه الرواية إن صحت يجعلها الله فتنة للذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولا ليهديهم سبيلا فهي مخالفة لعمل جمهور الصحابة حيث تركوا التوسل به بعد موته وتوسلوا بعمه حين أصيب المسلمون في عهده بالقحط والجذب فلو جاز الاستغاثة بالنبي لمجرد خذر الرجل فالاستغاثة به عند وقوع المجاعة أولى ولو كانت الاستغاثة عند الصحابة جائزة لأجاز التوسل به صلى الله عليه وسلم غير أن الثابت عند البخاري أنهم تركوا التوسل به بعد موته فبت ذلك بأدلة أصح إسنادا من الأسانيد المشكلة التي تتمسكون بها وأوضح متونا منها فكيف يترك الصحابة التوسل ويجيزون الاستغاثة وكيف تكون الاستغاثة به بعد موته جائزة عندهم وهم لم يجيز لأنفسهم التوسل به بعد موته وهو أمر دون الاستغاثة أمر آخر وهو أن ابن عمر أصيب بالعمى ولم يعرف عنه أنه استغاث بالنبي استغاث بالنبي فكيف يستغيث بالنذير مجرد خذر الرجل ولا يستغيث به لمصيبة هي أعظم من خذر الرجل لو كانت الاستغاثة به جائزة لفعل ذلك ابن عمر وهذا رد على احتجاجكم برواية عثمان ابن حنيف في قصة العامة وهذا مما سيأتي بيانه بالتفصيل عمر آخر أن الرجل قال ابن عمر اذكر أحب الناس إليك فأمره بتذكره ولم يقل له استغف بأحب الناس إليك فقال محمد أو يا محمد أي يا محمد أنت أحب الناس إليه فكانت إجابة ابن عمر مطابقة لسؤال من أمره بتذكر أحب الناس إليه وأما أن تكون استغاثة فجواب ابن عمر يكون غير مطابق لمن سأله أن يذكره ولم يسأله, ولم يسأله أن يدعوه مع الله ومن هذا الباب أوردها البخاري وابن تيمية وابن السني أو السني على فرض ثبوت رض النباء فلم يبني النووي ولا ابن علان ولا البخاري على رواية ابن عمر جواز الاستغاثة بغير الله وإنما كان شرح ابن علان للرواية دليلا على بطلان ما يذكره هؤلاء كما سيأتي فذكر الحبيب عند الخضر كان أمرا شائعا عند العرب وجاءت أشعارهم بهذه العادة, بهذه العادة الشائعة فروا ابن السني في قول الوليد ابن عبد الملك في حبابة أثيب مغرما كلفا محبا إذا خجرت له رجل دعاك وقول جميل لبثيمة وأنت لعيني قرة عين وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خجرت الرجلي وقول المصلي والله ما خذرت رجلي وما عثرت إلا ذكرتك حين يذهب الخدر وهو قول أبي العتاهية وتخدر في بعض الأحايين رجله فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر وقالت امرأة إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعبة فإن قلت عبد الله أجلى فتورها, فتورها فإن كان هذا العمل من أهل الجاهلية صحيحا فقد صححتم فعل الجاهلية وزعمتم أن كل مشرك استغاف بحريبته أغاثه حبيبه وأن الله يرضى لجميل استغاثته ببثينة وهذا قمة الجهل المركبة أما زعمهم أننا نكفر المسلم الموحدة لمجرد قوله يا محمد لمجرد النداء لا للدعاء الدعاء الديني فهذا قول باطن وتلبيس فإن الأنبياء كانوا ينهون عن دعاء غير الله كقول إبراهيم عليه السلام وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وقصدهم بذلك الدعاء الديني الذي يدعى فيه غير الله لكشف ضر أو جلب نفع بدعوة تقرب بالولي إلى الله ونحن إذا نتكلم عن الدعاء فإنما نعني به هذا، لا مجرد دعاء الزوجة بإحضار الطعام، فسحطاً لمن يعتمل التمويه والتلبيس ليضل الناس بغير علم، ونحن نشهد أن استعمال يا النداء، لمجرد النداء لا شك وهو شبيه بقول المصلي، السلام عليك أيها النبي، فأنتم تعلمون حقاً أن النزاع معكم ليس في هذا، وإنما في النداء المتضمن طلب دفع الكرب وقضاء الحوائج، وحتى مجرد مذائي الذي ليس فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد تركه الصحابة فقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه صيغة التشاهد السلام عليك أيها النبي فما قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني, يعني على النبي رواه البخاري 6665 قال الحافظ ابن حجر وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات تركوا الخطاب وذكروه برض الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي فتح الباري مجلد الحاج عشر صفحة كتاب الاستئذان باب الأخ باليد وأكد تعقب السلفي في صحة هذه الرواية فتح في المجرد الثاني 314 وقد حكى الزبيدي هذه العبارة على الحافظ ابن حجر كاملة كما في إتحافه المجرد الثالثة في 61 وهؤلاء لا يحق لهم أن يحتجوا بأمثال هذه الرواية ولو كانت صحيحة إذا كانوا لا يأخذون بالخبر الواحد في العقائد ف هذه الروايات التي عند ابن السرني ضعيفة بالاتفاق حتى مع المخالفين وبقي الاختلاف حول الرواية التي عند البخاري في الأدب المفرد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن, عب عن عبد الرحمن الدسعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد وهذه رواية الصح سندا من روايات ابن السني وغيره وأفادت فوائد منها قول ابن عمر محمد بدون حرف النداء ومنها أن سفيان من الحفاظ الأثباق فنقله خبر أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ وأما الرواية الأخرى فمردودة. والرواية عن أبي إسحاق السبيعي الحقيقة أنه ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه فيها عن هذا المجهول. في هذه الرواية عن عن هذا المجهول فإذا عنعنى وهو مدلس فحينئذ لا يقبل منه الحديث. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من من مراتب المدلسين وذلك في كتابه تعريف أهل التقديس صفحة 101 كذلك حكم فيه ذلك ابن حدانة والكرافيسي وأبو جعفر الطبري قال شعبه لم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث يعني أنه كان يدلس ناهيك عن أنه قد اختلط ومما يدل على تخليطه في هذا الحديث أنه رواه ثالثا عن أبي شعبه أو أبي سعيد وسارة الرحمن بن وهذا اضراب يرد به الحديث